بغير علمه ويتخذنه زواء أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتنا عليه آياتنا وإذا تتنا عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرار فبشره بعذاب أليم إن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 السماء ماء فأنبتنا, فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين ميادنهم بني الظالمون في ظلال مبين ولقد أتينا لقوم الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه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 حملت أمه وهنا على وهم وحمله وفصاله, وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين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 وَقاصِدٌ فِي مَشْيِكَ وَغُطُّ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ آنَكَرَ الْأَصْوَاتِ صَوْتٌ حَمِيدِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَ رَاضِحَةً وَبَاطِنَا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما زل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا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 وَمَا كَفَرَ فَلَا يَحْسُو كُفْرَهُ إلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَتَّقِرُهُمْ إلَى عَذَابٍ غَنِيضٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُولُنَ اللَّهُ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 وجُنَّكَ الظُّلَّ لِدَعَوِ اللَّهِ دَعَوِ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقَاتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا إلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْيَا مَا